وَإِذْ جَئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ بكم عظيم، وإذ سرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آلة العون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة.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 فاتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو سَوَادُ الرَّحِيمِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ أَمِنَ أبعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فضلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كل من طيبات ما رزق وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون